تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجْرِ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنٌ فِي صُحُفٍ أُنْزِلَتْ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَخَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوا إِنَّ رَكَ أَن لَّا تَجْعَلَ فِيهَا وَلَا تَعْرُ وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخند وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا ذَهَبُوا فَرَاوَ ثم اجتباه رب فتاب عليه وهداه قال اهبطانها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتي انكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى